أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا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 مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَمَّا يُفْتَكُونَ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 الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجذف صيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 وآمنوا ثم اتقوا وامنوا واعملوا الصالحات ثم تتقوا امنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم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 وَمَن قَتَ لَ مِنكُم مُتَعَم مِدَ فَجَزَاءُم مِسُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَامِي يحكُم بهه ذَوَى عَدِلم مِن يحكم به ذوى عذل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عذل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف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 اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون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 فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أذنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن بِي بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا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 قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيد تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين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 وَأَجَلم مسََّ النعدَ ثمَّ أَتُم تَمتَرون وَهُو اللهَّ في السمواتِ وَفيِي الأأَررض يعلملَ سَِّكُم وَجَهرَكُم وَيعلَمُ مَا تَكْسِبون.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 وَجَعلنَ الْأَنْهَاارَ تَجرمِ ت تحتهِم فَأَهلكناَاهُ بذُنُوا بِهِم وَأَن شَأناامِ بعدِهِمْ قَْرنًا آخرين.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 وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قُلْ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أَكُونَ أول من أسلم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 انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم